الغفور الرحيم وانيب إلى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب فين قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما ان أزلا إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن العذاب بغتة وأنتم لا تشعون أن تقول حسرت على ما فرّضت في جنّب الله، يا حسرة على ما فرّضت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المُتّ دقيق او تقول حين ترى العذاب لو انني كروت فاكون من المحسنين بلا قد جاءت كاياتي فكذبت بها واستكبرت فكذبت بها واستكبرت وكن من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مكوى للمتكبرين وينجد الله الذين اتقوا بمفازتهم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 ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبود وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى